لما بدون أسباب, اسباب يظلم ويدري انهم مسول انا شايل دنيا امنك بحزن وانا الردي بنا بالقيد مغلول الظالم اللي يظلم بدون حساب يظلم ويدري انه بيوم مسول لا النسابه <سؤال> عن دنيا همناك بحساب هو الرديف النار <سؤال> برقد دمغل لا الله عالم اللي يظلم بدونه way to think inna haliya fa mazghura wasa ba'at dunya min 'a'kba hazan مك لنفسك اجعل النفس ترتاب وظلم البشر معا تلقى لا حلو ولا هو الطيب كنز وعملتك الا طيب بشرحناي القلب لو كان معلول ظلمك لنفسك اجعل الن ذريته وضل البشر معتت القله حلو ولا هو الطيب كنز وعملتك الا طياب تشرح حنايا القلب لو كان معلوم العالم اللي يظلمك لو امسا عظيمه بالحكي واس فهي طول يا الله رجيتك ومن ترجاك ما خاف ادعوك والمدمه جرت منه من السيول يا الله رجيتك ومن ترجاك ما خاف ادعوك ما ما دم عرفت منه السيول لا اموت مظلوما وفينا نفس يعتاب ولا موت ظالم للمخاليك مذلول الطالب اللي يظلمك denia an uk bahsa